Bismillahirrahmanirrahim. Yusabḥu Lillāhi ma fi hima fissama wa ma fi al-Ardi, Luhu al-Mulk wa Luhu al-Hamd, wa kulli şeyٍ قدير. Huwa al-Ladhi halqakum, fa kum kaafir wa min kum mu'min. Wallāhu bima ta'ammalūn bāsir.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 ذات الصدور الم ياتكم نبؤ الذين كفروا من قبل فذاقوا وباء امرهم فذاقوا وباء امرهم ولهم عذاب اليم ذلك بانه كانت اتيهم رسلهم بالبينات فقالوا تَقُولُونَ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ على الله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 يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أولئك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 وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليكم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفعوا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم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 Wallahu şakoorun halim, halim al-ghayib ve al-aziz hakim